ما قام ذو الله حق وقول الله in em Thank mm -hmm. you. Mm-hmm. to <laughs> and huh man and med vi lukend vi أذي أي أمائرة بك من إنساً من صالِق الفخر، وخلق الجَنَّة. mm <coughs> k <laughs> Uma muje ماتو <تصفيق> كاليوان Oh. Hey. إِنَّ الَّذِينَ مَرُّوا